يا من له ستر علي جميل هل لي اليك اذا اعتذرت قبول يا علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قول أدنيتني ورحمتني وسترتني كرماً فأنت لمن رجاك كفيل وابنيتني ورحمتني وأسقطت عني ذنبي فأنت لمن رجاك كفيل وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعصيت وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك بارا فلك المحامد يا من هو المقصود والمسقود